أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من دند من السماء وما كنا منزلين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 وَإِن كلُ الم جم دَن مبون وَآيةُ ال الأرض المجيتَة حن وَخجن م ح أحييناها وأخرجنا منها حبًّا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من باطم بت الارض ومن انفسهم مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون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 القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تبلك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِيبًا وَإِذَا كِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما وزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين متى هذا الوعد إن كنتم صادقين تأهدهم وهم يخصمون تأهدهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا فيحة واحدة تأهدهم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 ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محبرون هل لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وعزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكيات ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم امتاز اليوم ايها المجرمون alam aahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwum وَأَنُعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمٌ لَّتِهِ كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أردلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط ولو نشاء هؤلاء ما سخنوا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا ولاون اشاء اولما على مكانتهم لم على مكاناتهم هم استطاعوا مبيا ولا يرجعوا ومن نعمره ننكس في الغلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِتُنْبِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقُنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُلُونَ واتغذوا من دون الله آلهة لعلهم ينفرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يُحذنك قولهم إنا نعلم ما يُسِرُّون وما يُعلِنون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 قال من يحيي العظام وهي رميم قل الذي أنشأها أول مروة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون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 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول لهكم فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفاء فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقُ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِذِينَةِ الْكَوَاكِبِ وحظاً من كل شيطانٍ مارد إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنِيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ وحفظاً من كل شيطانٍ مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويُقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملئ الأعلى ويُقذفون من كل جانب دُحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شعاب تاقب فَاسْتَفْدِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقُنَاهُمْ خلقنا مِنْ طِينٍ لَّذِبٍ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين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 مِن دُونِ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله فَغُفِرَ لَهُمْ إِلَىٰ صراط الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُ I <laughs>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 على سرورٍ متقابلين تُطاف عليهم بكأسٍ من معين بيضاء لذةٍ للشعاربين لا فِيها غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنَايٌ زَفُونَ وَإِنَّ دَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ كَأَنَّهُمْ نَبَيْضُ مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي الجحيم. قَالَتَ اللَّهِ إِن كِتَّ لَتُرُدِينَ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهوى الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أتعالك خير نزلاً أم شجرة الزقون اننا جعلنا فتنه للظالمين انها شجره تنخرج في اصمر الجحيم بلوہ چن اُشیا فَإِنَّهُمْ لَا يَكْنُونَ مِنَّا وَمَا لِي عَنِ الْبُطُونِ فَمَا إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ مرجعهم لإلى الجحيم إنهم الفوآن let المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ ربهُ بقلب سليم اذ قوالى ابي و قومه ماذا تعبدون اِذْ كُنْتَ لِحَتَّان بُنَاهُ اللهُ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ فَتَوَلَّوْا عَنُهُ مُدْبِرِينَ انظرا نورهن في النجوم فقال ان لي سقيم فتولو عنهم مدبرين يروا قيل لا الهياتم فقال ألا ما لكم لا تنفقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يدفون قال أتعبدون ما تنحطون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في فأَوادُ بِه كَدًَا فَجَ النهُم الأسفَ وَ تَعبُدونَ م تعتونَ وَلهَّ غَلَقَكم وَم قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به فجعلناهم الأسفلين وقال إن ليذا يجون الى ربي سيهدين رب يا من الصالحين فبشرنا بغلام حليم وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيِّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ماذا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبيب وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بمبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجل المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاط نبي أم من بابا وكنع عليه وعلى اسحاق ومن الذريته محسن و لنفسه امبي وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُّوْسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرُنَاهُمْ فَكَانُوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبئين وعديناهما الصراط المستقيم وَتَوَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِ الرَّءُومِينِ وَإِنَّ إِلْيَاسَ ثَلَا مِنْ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تتقون اتتخذون بعلا و تذرون احسن الخالقين الله ربكم و رب ابائكم الأولين.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 وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّعَنُهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبُصِلُهُمْ فَسَوْفَ يُبُصِرُونَ أَفَبِ عَذَابِنَا يَزْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّ حَتَّى حِينٍ وَأَبُصِلْ فَسَوْفَ يُبُصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَصَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَادَ وَالْقُرْآنِ ذِي بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِدَّةٍ وَشِقَاقٍ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرُنٍ فَنَادَوْا فَأَنَا دَوْلَا تَحِينَ مَنَاو وَعَجِبُوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب وان الملأ منهم ان واصبروا على آلهتكم إن شيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلال أو ذل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكريه بل لما يدوق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 كنب ما هنالك مهدوم من الأحزاب Oh durum la إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة إلا عاجه وانك كثير من الغلطاء لا بعضهم على بعض الا الا الذين امنوا وعملوا فَالِحَاتِ وَصْلِ لِمَّا هُمْ ذا كفروا ربه وخروا راكعا واناب فاغفر لنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذُ الْبَى وَحُسْنَ مآب يَا دَاوُودُ إِنْ جعلناك غليبة في الأرض احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الأواء فيضلك عن تبيه ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما انسكوا يوم الحساب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 أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضَ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارُ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَتَّبِرُوا آيَاتِهِ نِعْمَ التَّبَرُّؤُ آيَاتِهِ قائلوا الالباب والله نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي في الصافنات قال اني يا احببت حب الغير عندي في ربي حتى اتوارت بالحجاب يَضَامَسُ حِمّ بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فتنا سُلَيْمَانَ على عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثم أناب. قال رب غفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إنك أنت الوهاب وَفِّقْنِي وَهَبْ لِي, لي مُلْكَ اللَّهِ لا لِأَحَدٍ مِن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَغَّرْنَا لَهُ الْرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حيث أصاب والشياطئين كل بناء وغوّار وآخرين مطردين في الأخفاد هذا أطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له إن عبدنا لدلفاء وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ ربه انيم المسن يا الشيطان بنصب وعذاب urkhub bi rijlika kadha muktasalun faridu ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمةً منا رحمةً منا وذكرى لأولي وَهُدْ بِيدِكَ ضِغْزًا فَضُرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابِ ك بعددنا إه م وإسع طعك بأ الأدي إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارُ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارُ وَإِنَّهُمْ إِن دَرَأَ لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارُ وَاذْكُرِ اسْمَ إِبْرَاهِيمَ وَالْيَسَعَ كل من الاخياء unna oh, no. ma ah. على إِنْ يُوحَى إِلَّيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفغت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالي قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةِي إِلَى يَوْمِ الْدِينِ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فإن عليك لعنتي يا يوم الدين من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فَالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَعَنَ لَعَنَ جَهَنَّمَ مِنْ لَعَنَ جَهَنَّمَ مِنْ كَوَمِنْ مَن تَبِعَكَ منهم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 من الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أندلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُودِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا مَا نعبدهم إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَاءَ Não loar como vai não Dima um dia لِإِيلَ أَجْلِ مُسَمَّا أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الغفار. ولا يرضى عبادي الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم اي ما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان بر دعا ربه إليه. ثم إذا خر له نعمة من فَتَعَالَى لِلَّهِ أَنْتَ تَدْلُو بِاللَّعْنِ سَبِيلِي قُلْتَ مَتَّعَ التَّعَبَ كُفْرِكَ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمَنْ هُوَ قَالِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةِ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 قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي ها الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَاعْرُبُوا اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُهْدِصًا لَهُ الدِّينِ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 ألا ذلك هو الغسرال المبين لهم من فوقهم فلل من النار ومن تحتهم فلل ذلك يخوف الله بي عبادة يا عباد وَلَذِينَ جَنَنَتْ بُطُونُهُمْ تَعْنِي عبُدُوا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرِ عِبَادَ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 أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَدَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِدُ مَنْ فِي النَّارُ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَثٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَثٌ هم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْدَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ, فسلكه ينابيع فِي الْأَرْضِ فَسَلَكَهُ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعَاءً ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حضاماً إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله فجره للإسلام فهو على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 الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود ثم تليل جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يبلد ما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم وکیل کن تیو الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخذي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر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 قرآناً عربياً خير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنك نهم ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون